إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وعليه أي الذي فاته الوقوف القضاء فورا فرضا كان نسكه أو نفلا وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر فإن احصر شخص وكان له طريق غير التي وقع الحصر فيها لزمه سلوكها وإن علم الفوات. فإن مات لم يقضى عنه في الأصح وعليه مع القضاء الهدي ويوجد في بعض النسخ زيادة وهي ومن ترك ركنا مما يتوقف عليه الحج لم يحل من إحرامه حتى يأتي به ولا يجبر ذلك الركن بدم. في هذا ما زال يتكلم الشيخ في الأصل عن محرمات و ذكر الشيخ هنا ومن أي والحاج الذي فاته الوقوف بعرف لكل إنسان إن قلنا إن للحاج أو للحج بشكل عام مواقيت زمانية ومواقيت مكانية انطلق الحاج من بيته متوجها إلى بيت الله الحرام ولسبب من الأسباب قد ربما كان عنده دابة ماتت هذه الدابة وكان مقدرا هو أن يصل إلى على دابته إلى بيت الله الحرام في وقت معين فتحول من راكب على الدابة إلى ماشه فما يفعل بعد ذلك عندما وصل إلى مكة وصل إلى عرفه كان الوقت قد انتهى يعني كان الناس قد نفروا من عرفات وكان الفجر قد أذن من يوم النحر عند ذلك نقول هذا فاته الوقوف بعذر أما بغير عذر يعني ربما بأي سبب من الأسباب جلس ليرتاح مثلا لم يضبط وقته أخذ قسطا كبيرا من النوم وهو يعلم أنه بعد ذلك سيفوته الوقوف هذا فاته الوقوف عندما وصل إلى عرفه كان الفجر قد أذن من, من يوم النحر هذا فاته الوقوف سواء كان بعذر أو بغير عذر هذا الإنسان محرم أم لا؟ محرم بدأ في مواقيت الحج والعمرة ماذا فعل قال نويت الحج وأحرمت به لله تعالى ما زال محرما هل يبقى محرما إلى العام القادم من أجل إذا فاته الوقوف هذه السنة سيحج في العام القادم؟ لا الحج لوحده كل عام مستقل عن العام القادم أو عن العام التالي له في هذه الحالة نقول له عليك أن تتحلل كيف يتحلل؟ أن الإحرام يفعله الإنسان إما لحج أو لعمره الحج؟ ينتهي زمانه عند انتهاء أشهر الحاج ماذا بقي العمر زمانها كل السنة نقول له لا بد أن تقوم الآن تقلب حجك إلى عمره طيب أنت الآن أحرمت من الميقات نوى لبس لباس الإحرام جاء إلى مكة بصورتين جاء إلى مكة فطاف وسعى وذهب إلى عرف فرأى أن الناس قد نفروا من عرفات وقد أذن الفجر طبعا لو نفروا وأدرك قبل الفجر أدرك عرفه ولو لحظة لكن إذا وصل إلى عرفات بسبب من الأسباب بعد فجر يوم النحر نقول له الآن أنت نويت وطفت وسعيت فما بقي عليك إلا شيء واحد ما هو الحلق وانتهى أمرك فالآن صرت حلالا بتحللك بعمرة أما إذا كان هذا الإنسان جاء إلى عرفات مباشرة بقي عليه طواف العمرة وسعي العمرة والحلق كذلك يتحلل التحلل هنا انتهى من شيء واحد اسمه الإحرام ولكن هل انتهى من مسألة الحج التي نواها لا تحلل الآن من مسألة وصار حلالا اي يستطيع أن يمارس حياته فيعيد فيلبس اللباس ويحلق شعره ويأتي زوجته إلى غير ذلك لكن في العام القادم سواء كان بعذر أم بغير عذر فعليه القضاء وعليه أي الذي فاته الوقوف القضاء فورا فرضا كان نسكه أو نفلا طبعا إذا كنا فرضا نقول فرضا الفرض موصوف بأحد أمرين إما أن يكون هذا الفرض هو حجة الإسلام التي يقوم فيها وإما أن يكون حجة ثانية أراد أن يحجها لله عز وجل وقد نذرها فإذا نذرها صار حكمها واجبا كحجه الإسلام هذا الأمر فرض والفرض يجب عليه أن يتمه النفل كذلك لأن النفل عندما يشرع به بالنسبة للحج صار في حكم الواجب من حيث الإتمام لقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم فهذا العمل لا بد من إتمامه حتى ولو كان نفلا وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشا عن حصر فإن احصر شخص ما معنى هذا الفوات لم ينشا عن حصر يعني هناك أنواع من الحصر كما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية عندما خرج مع قومه فمنعه أهل مكة من الاعتمار في مكة فماذا فعل؟ أمر الناس أن يذبحوا وأن يحلقوا فالنبي عرف الناس لم يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحزن النبي عليه الصلاه والسلام ثم دخل على زوجه ام سلمة فقالت يا رسول الله هل لا حلقت فحلق الناس هل ذبحت فذبح الناس الناس ربما يظنون أنه عندما يرونك انك لم تذبح ولم تحلق أنك تقول لهم هذا القول وانت لا تريده ولذلك لم يطبقوا ذلك الامر فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالحلاق فأتى ثم ذبح وتحلل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذبح الناس وحلقوا ففعلوا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا يسمى حصر إنسان طلق إلى الحجاء شرطة منعته من الدخول أبدا طيب في طريق آخر هل يلزمني أن اذهب من طريق آخر إذا علمت أنه يوصلني إلى عرفه نعم يجب علي أن أسلك الطريق الآخر وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر فإن أحصر شخص وكان له طريق هذه الطريق صفة صفتها أن غير التي وطع الحصر فيها لزمه سلوكها وإن علم الفوات فإن مات يعني المحصر لم يقضى عنه في الأصح. في الحصر فإن احصرتم قال ربنا سبحانه وتعالى فما استيسر من الهدي وعليه مع القضاء طمين نعود إلى الأصل ومن فاته الوقوف تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء وعليه مع القضاء ماذا الهدي يعني عليه أن يذبح نوسكا والهدي هنا أن يذبح خروفا أو أن يشترك كل سبعتين في بدنه نعم ومن ترك ركنا قلنا الركن في التعريف هو ما تتوقف عليه صحة الماهيه وليس جزء وهو جزء منها ما تتوقف عليه صحة الماهية ضربنا امثله في الصلاه النيه في الصلاه ركن تكبيره الاحرام ركن الفاتحه ركن الركوع ركن السجود ركن الجلوس ما بين السجدتين ركن الجلوس للتشهد ركن التشهد ركن السلام وركن هذه الأركان إذا ترك واحد منها الإنسان في الصلاة لا تصح صلاته حتى يأتي بها أبدا ما ما فعل نقول آمانتها الصلاة حتى تأتي باحد هذه الأركان في محلها مع الترتيب المذكور طيب بالنسبة للحاج ما حكمه من ترك ركنان يعني ترك النية ترك مثلا الطواف ترك السعي ترك الوقوف يعرف ماذا نقول له ترك الحل لا يصبح الإنسان حلالا حتى ياتي بالركن الناقص مثلا نعطي مثال إنسان انطلق من مكان الإحرام إلى عرفة فوقف في عرفة وبعد ذلك عاد من عرفة بات بالمزدلف رمى الجمال وصل إلى مكة نقول هل طاف هذا الإنسان؟ ما طاف عليه طواف الافاضه لأنه ركن من أركان طيب طاف طواف الافاضه هل سعى لم يكن قد سعى عليه أن يسعى لا ينتهي حجه إلا بعد أن يسعى عليه أن يحلق عليه أن يحلق فإذا أتى بكل أركان الحج تم حجه وإن كان ذلك الركن ناقصا نقول ما زال هذا الإنسان في الحج ولينتبه أكثر ما يقع الناس في الحج في مسألة طواف الافاضه يعود من عرفة وبعد ذلك لا يطوف طواف الإفاضة ربما يشغله ذلك شدة الزحام التي يراها في طواف الإفاضة يؤجله ويؤجله وبعد ذلك ماذا يحدث؟ ينطلق الحجاج فينطلق معهم وهو لم يأتي بطواف الإفاضة وخاصة بالنساء إذا أفاضت من عرفات ثم فعلت كل المناسك بقي عليها طواف الإفاضة وكانت امرأة حائضة عند ذلك ماذا تفعل؟ تنتظر حتى تطهر وبما يمشي أصحابها فماذا؟ ومشت معهم ثم جاءت فسألت بقيت هذه محرمة؟ يعني بقيت في الحج أم لا؟ بقيت في الحج وعليها طواف الإفاضة حتى تتحلل تحلل الثاني من حتى تتحلل من الحج تمام من المناسب بعد ذلك يقول الشيخ ومن ترك واجبا من واجبات الحج عددنا واجبات الحج ترك مثلا الإحرام لباس الإحرام يعني لبس المخير هذا مثال طبعا كان واجب من واجبات الحج أو من واجبات العمرة ترك الإحرام ترك المبيت من المزدرفة. ترك رمي الجمرات هذه كل ما نقول عنه شيء اسمه واجب قسمنا نحن في بداية بحثنا في أعمال الحج الحج إلى ركن وإلى سنة وإلى واجب الركن لا يصح الحج إلا به السنة لو تركها الإنسان ليس عليه شيء أما لو ترك واجبا فعليه دم قال وسيأتي بيان الدم ومن ترك سنة من سنن الحج لم يلزمه بتركها شيء وظهر من كلام المتني الفرق ما بين الركن والواجب والسنة أعيد فأقول الركن ما تتوقف عليه صحة الحج وهو جزء من الحج يعني إنسان ذاب إلى الحج ولم يسع حجه ناقص ما تم حجه حتى يأتي بالسعي ما طاف حتى يأتي بالطواف ما توقف في عرفات عرفات لا يمكن أن يستدركه عند ذلك يتحلل بعمره وعليه القضاء في السنة أثل أما إذا ترك واجبا كالمبيت بالمزدلف أو بالمزدرفة أو المبيت بمينا أو رمي الجمرات أو أي شيء من هذه الواجبات ماذا عليه عليه دم أما إذا ترك سنة من السنان فماذا عليه؟ ليس عليه شيء وحجه صحيح هنالك فصل جديد ربما اليوم تأخرت عليكم سيكون الكلام فيه عن الدماء الواجب الدماء الواجب هذا بحث ينبغي أن يكون مع بعضه البعض وله عدة أقسام وله خمسة أقسام في الفقه سنتكلم عنها إن شاء الله في الغد الواحدة تلو الأخرى ما هي الدماء كيف يمكن أن يذبحها لوحده ما هو وقت ذبحها ما هو الشيء الذي يؤكل منه كيف يوزعه هل التوزيع يكون على فقراء مكة هل يكون في وقت الاحصار في مكان الاحصار أم في مكة كل ذلك سنتكلم عنه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين